Tazdanu al-duanya Nura bi-nuri bi sir wa t u ri ka Nish'a'u tibri Niyaz'u fi al-da-harini Qad ghaqad du'nya Min ahla maqan Fii shawqin лил қадр зал а нагуна а хулбун احنا لو اشتاقا ويزداد من ساك بين البحر طاليا اقتد دن يا سابعا انسى لي واصلي لي العمر اجدفت قلبي من اميات شعري ابكي لي ببعدي العاتي عن ماي عايش في اللي زندري اه يفني لي لي ينطفي المجد من الفري عن خوف من نفسي خذني لينسيني يومه ما انجري ابكي وما ظل <تصفيق> أهأ أبكي ما رضوض الجسم من بعد ذا حي وأن حري أهأ أبكي ما رضوض الجسم من بعد ذا حي وأن أوه أبكي ما روضل جسمي بعد الدبح وانحري طوار رئيس بدر وال أنت لومني عاتي الذكر هو ما قتلنا حوزنا قل البال في الكري هوارى الكبة برقا ساطعا في عيوني هوارىها شرفا يعلو إلى نجد السماء قبة كرمها الله بمن يسكنها قبة من تحتها التاريخ يشكر قبة شرفها المولى بروح المصطفى وحباها بالعلا قدرا وزادت رقما عندما تصطع وإن الدم يغلي حرقة طاب نزفا طاب دفقا ونجيعا ودمع للمعالي خلدي امسسبله بلوى امسل للموالين حسينا سلم انت كان اشتاق سنانها بقلوب النفجعت ولنا اضحىت منارا بل عظيم حار يا حسين o'zbekcha <mimitation>